111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. القارعة 113. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 111. وتكون الجبال كالعهن المنفوش 112. فأما من ثقلت موازينه 113. فهو في عيشة راضية 114. وأما من خفت وَمَا وما أدراك ما هي 113. نار حامية 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. ألهاكم التكاثر 116. حتى زرتم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين 112. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. والعصر 115. إن الإنسان لفي خسر 116. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله 114. كلا لينبذن في الحطمة 115. وما أدراك ما الحطمة 116. نار الله الموقدة 117. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم 114. في عمد ممددة 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 117. ألم يجعل كيدهم في تضليل 118. عليهم طيرا أبابيل 111. ترميهم بحجارة من سجيل 112. فجعلهم كعصف مأكول 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. لإلاف قريش 115. إلافهم رحلة الشتاء والصيف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 119. الذي يدعو اليكين 110. ولا يحب على طعام المسكين 111. فويل للمصلين 112. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون يمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم 114. قل يا أيها الكافرون 115. لا أعبد ما تعبدون 116. ولا أنتم عابدون ما أعبد 117. ولا أنا عابد ما عبدتم 118. عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا 119. ما أغنى عنه ماله وما كسب 110. سيصلى نارا ذات لهب 111. وامرأته حمالة الحطب 112. في حبل من مسد